111. والنجم إذا هوى 112. ما ضل صاحبكم وما غوى 113. وما ينطق عن الهوى 114. إنه إلا وحي يوحى 115. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى 111. ثم دنا فتدلا 112. فكان قاب قوسين أو أدنا 113. فأوحى إلى عبده ما أوحى 114. ما كذب الفؤاد ما رأى 115. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى 112. عند سدرة المنتهى 113. عندها جنة المأوى 114. مَا يغشى السدرة ما يغشى وَمَا ما زاغ البصر وما قرى 116. لقد رآ من آيات ربه الكبرى 117. 111. ألكم وَلَهُ وله الأنثى 112. تلك إذا قسمة ضيذا 113. إن هي إلا أسماء 117. وليتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس 118. ولقد جاءهم من ربهم الهدى 119. أم للإنسان ما تمنى 110. فلله الآخرة 119. في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 110. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنسى 119. وما بِهِ به من علم إن يتبعون إلا الظن 110. وإن الظن لا يغني من الحق شيئا 111. فأعرض عم من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك 114. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتبى 115. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجذي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين 119. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم 110. إن ربك واسع المغفرة 111. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم 119. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 110. أفرأيت الذي تولى 111. وأعطى قليلا وأدى 112. أعنده علم الغيب فهو يرى 113. أم 112. وإبراهيم الذي وفى 113. ألا تذر وازرة وذر أخرى 114. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى 115. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وَأَنَّ وأن إلى ربك المنتهى 111. وأنه هو أضحك وأبكى 112. وأنه هو أمات وأحيا 113. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى 110. وأن عليه النشأة الأخرى 111. وأنه هو أغنى وأقنى 112. وأنه هو رب الشعرى 113. وأنه أهلك عادن الأولى 114. وثمود فما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 110. ليس لها من دون الله كاشفة 111. أفمن هذا الحديث تعجبون 112. وتضحكون ولا تبكون 113. وأنتم سامدون 114. فاسجدوا لله واعبدوا